وَإِنَّ عَلَا ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ وَمِنهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ فَأَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَطُبِخَ لِلْآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ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 فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن أعبد الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون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 كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأسبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخواه هارون بآياتنا وسلطان مبين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 وَاجْعَلْنَا بَنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآَوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رُبْغَةٍ ذَاتِ قَرَالٍ وَمَعِينَ يَا أَيُّهَا الرَّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّهُ أمتكم أمته واحدة و أنا ربكم فاتقوا فتقسطوا أمرهم بينهم زبورا كل حزب بما لديهم فرحون فذوهم في غمرتهم حتى حين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 لا تجأر اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به ثامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأث آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون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 لَمَرْعُوثٌ لَقَدْ أَوْعَدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ مَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 وريا كما نعدهم لا قادرون ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يضيقون وقرب رب اعوذ بك منها مزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون حتى اذا جاء احدهم للموت قال ربي رجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون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 إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاستخدموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون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 قال إلَّا بَكْتُمْ إلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبُتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْثًا وَأَنَّكُمْ إلَيْنَا لَا تُجْعَلُ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ